ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالكص وهم لا يظلمون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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلَّا في ظُنْفِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَلَى رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِ وَلَا أَصَارَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ النُّبِيِّ.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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم